قل أَفَظَّرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّ الْجَانِرُونَ وَلَقَدْ أُوحِي إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَازِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الْشَّاكِرِينَ وما قدر الله حط قدري وما قدر الله حط قدري والارض جميعا قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينين والسماوات مطويات بيمين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 زمرأ وسقى الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِطَآئِ هَيَوْمِكُمْ ذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبسمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءواها حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة وترى الملائكة تحافين من حول العرش وترى الملائكة تحافين من حول العرش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 برودكاست ملامح